بسم الله الرحمن الرحيم والفجر إني والله الرحمن الرحيم والقمر إذا والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا الليل إذا هل في ذلك قسم؟ الذم في الانفاسات فاحن في الفساد عليهم ربك سوطع ك في الأرض دك دك.